بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس مَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنْ أَسْكَنْتَ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ مِّنْ دَارِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعني وما يخفى على الله وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق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 وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه فَلَا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الامر غير الارض والسماوات وابر رسول الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقروين في الاصفاد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 وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فنفنا مرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين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 إِبْرَاجًا وَزَيَّنَّا لَهُ نَارًا لِّلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِنَّ مَنِ اسْتَرَقَ اسْتَمَعَ فَأَسْبَعَهُ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 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله بِقَدَرٍ بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواطح فانزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم لَهُ أنتم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 وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قايوا لا توجل إنا نمشرك بغلام عليم. قال أَبَ الشَّررتُمون علىلَ أَمَّ السَّنَْكِبَرُ فَ بِمَةُ بَّرُون قالوا بَششَّرنَاكَ بِالحَبِّ فَلا تَكُم مِ القالقين قاللَ وَمَنْ يَقُنَقُ مِ الراحمَةِ رَبّين إَّ الضَُّّون قاللَ فَمَا خَطضُكُمْ أَْهَا المُررسَلون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 قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم, وأمطرنا عليهم حجارة مبينة لاَ يَأْكُلُ الْمُتَوَسِّمِينَ وَهِنَّ هَالِسَ بَثِيلٍ نَقِيمَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الأَنْكَتِ لَوَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَ مَامِنُ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينشتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 سَوَاءٌ رَّبُّكَ لَا يَسْأَلُ عَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر فسوف ألا قد نَععلم أنك يَضيق صَدركَ بماَا يَقولون فسَبِّش بحَمدِ رَبّكَ وَكُ مِ الساجين وَعبُدَ رَبكَ حتىَ يَأتكَ الَقين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 وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْ وَجْهِهِ مَغَانٍ وَلَوْ شَاءَ لَمَدَّكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ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 ان في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما وطريا لتاكلوا منه لحما وطريا وتستخرجوا منه حليا وتستخرجوا منه وَتَرَلفُكَبَ وَاخَِ فِيهِ وَلتَبتَهُ مِن صَبْلِ وَلتَبتَعُ مِن صَبْلِهِ وَلعَكُمْ تَشكُرون وَأَلقَافِ الأربِّ رَواس تَميدَ بِكُم وَأَنهَا رَو وَسغَُّ عَكُمْ تَهَدُون وَعَن أم وَبِ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 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا إِنَّ السَّعِيرَ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِيَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم الا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فات الله بني لهم فات الله بني لهم من القواعد فخر عليهم السقط من توطهم وآتاهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثُمَّ يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائها الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على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 جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لهم فيها, لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِي لَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَقولونَ سَسلام عَكُ مدخُل الجمةَ بِمَا كاتُم تَعملون هل يَبونَ إِا تَأتهُ المَلا إنِنْكَُ أَ يأتِي عن المُعَّ كَذَلِكَ فَلَدَّذينَ مِقَبلِهِم وَمَا وَلَمَهُ مُض الله وَمَا وَلَمَهُم اللَّهُ وَلاكِ كانَوا أَافُسَهُمْ يَظْلمُون فَأَصَابَهُم سَئاتُ مَا أَمِلوا وَحاقَ بِهِمْ وَحاقَ بِهِمْ مَا كَروا بِهِ يَسْتَهزِئُون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 بَلَا وَعَدَن عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلمون نبو انهم لنبو انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون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 سِيمَانُ الزَّلَلَ إِلَيْهِمْ وَرَعًا لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَمْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رََّثُم ل رَأُوفُ راشين أَلَم يَرَو إِلَ مَا خَلَقَ اللههُ شَيَّْتَ فَإ يَ أُضلَالُ يتَفَنَْ أضلالُ عَ مِلِ وَالشَّم إِل سُجَّدَل لِله وَهُم دَخِرون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن شَوْقٍ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَبُ اللههُ لان تَتَّخِذُ إلَ هَْنثْ نَْل إَِّ مَاهُ وَإِلَهُ وَاحِدُ فَإ يَفَهَبُون وَلَهُ مَا فيِي السَّمنتِ وَالْأَررض وَلَهُ التينُ وَصِبَ أَسَغَيع الله تَتَّقُون